بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى اي يغشى النهار بظلمة فيذهب بضوءه والنهار إذا تجلى بان وظهر من بين الظلمة وما خلق الذكر والأنثى يعني ومن خلق وقيل هي ماء المصدرية أي خلق الذكر والأنثى قال مقاتل والكلبي يعني آدم وحواء قوله إن سعيكم لشتى إن أعمالكم لمختلفة فساع في فكاك نفسه وساع في عطبها فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى أعطى ماله في سبيل الله واتقى ربه وصدق بالحسنى قال أبو عبد الرحمن السلمي والضحاك وصدق بلا إله إلا الله وهي رواية عطية عن ابن عباس وقال مجاهد بالجنة دليله قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى يعني الجنة وقيل صدق بالحسنى أي بالخلف أي أيقن أن الله تعالى سيخلفه وهي رواية عكرمه عن ابن عباس وقال قتادة ومقاتل والكلبي بموعود الله عز وجل الذي وعده أن يفي به فسنيسره لليسرى فسنيسره سنهيئه في الدنيا لليسرى أي للخلة اليسرى وهي العمل بما يرضاه الله عز وجل وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وأما من بخل بالنفقة في الخير واستغنى عن ثواب الله فلم يرغب فيه وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى سنهيئه للشر بأن نجريه على يديه حتى يعمل بما لا يرضي الله فيستوجب به النار قال مقاتل نعسر عليه أن يأتي خيرا وما يغني عنه ماله إذا تردى وما يغني عنه ماله الذي بخل به إذا تردى قال مجاهد إذا مات قال قتادة وأبو صالح هوى في جهنم إن علينا للهدى يعني البيان قال الزجاج علينا أن نبين طريق الهدى من طريق الضلال وهو قول قتادة قال على الله بيان حلاله وحرامه قال الفراء يعني من سلك الهدى فعلى الله سبيله كقوله تعالى وعلى الله قصد السبيل يقول من أراد الله فهو على السبيل القاصد وإن لنا للآخرة والأولى فمن طلبهما من غير مالكهما فقد أخطأ الطريق فأنذرتكم نارا تلظى فانذرتكم يا أهل مكة نارا تلظى أي تتلظى يعني تتوقد وتتوهج لا يصلها إلا الاشقى الذي كذب وتولى الذي كذب الرسول وتولى عن الإيمان وسيجنبها الأتقى يريد بالاشقى الشقي وبالأتقى التقي الذي يؤتي ماله يتزكى الذي يؤتي ماله يعطي ماله يتزكى يطلب أن يكون عند الله زاكياء لا رياء ولا سمعة يعني أبا بكر الصديق في قول الجميع قال ابن الزبير كان أبو بكر يبتاع الضعفة فيعتقهم فقال أبوه أي بني لو كنت تبتاع من يمنع ظهرك قال منع ظهري أريد فنزل وسيجنبها الأتقى إلى آخر السورة وما أحد عنه ورده من نعمة تجزى يد يكافئه عليها إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى إلا لكن ابتغاء وجه ربه الأعلى يعني لا يفعل ذلك مجازاه لأحد بيد له عنده ولكنه يفعله ابتغاء وجه ربه الأعلى في الدار الآخرة ولسوف يرضى. ولسوف يرضى بما يعطيه الله عز وجل في الآخرة من الجنه والكرامه جزاء على ما فعل.